ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعضهم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 وما سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبسوا بها الا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسئولا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 اشحه عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد اشحه على الخير ولئلك لم يؤمنوا فأحب الله أمنهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإي أت الأحزاب يود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 لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظهروا أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأثرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطغوها وكان الله على كل شيء قدير. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدون الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتدكم ونوسع لكم سراحا جميلا وان كنتم اتَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النبي من بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب بعفيف وكان ذلك على الله يسير ومن يقند من لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك احد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيضمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى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 إِنَّ الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانطين والقانطات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصادقات والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذائرين الله كفيرا والذائرات أعد الله لو مغفرتهم وأجر الناضمين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 مدأ الله و وكان الله بكل شيء